إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باطرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرّك بربك ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالذين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون في يوم الدين وما هم عن نبي غائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله